بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والمنشطات نشطا والسابقات سبحا والساريات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراسفة تتبعها الراضفة يقولون يومئذ واجفاه ابصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كرهه خاسره فانما زاجرة واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ آخَرُ أَمْ تَتَّقِي وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَلَا دَاءَ فَقَالَ أَنَا ربكم فآخذه الله هناك للاخره والاولا ان في ذلك لعبره لمن يخشى انتم اشد خلقا ام السماء بناها رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَرْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعَنَّ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَأُنزِلَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى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 Yansalunaka anis sa'ati ayana mursahaa fima anta min likraha ila rabbika muntahaa inma anta munziru man afshaha انه يوم يرونه لم يلبثوا الا عشيه او ضحا